رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أجمعه أعيدوا أي سعطا والتواعوه ملك محمد اللي محمد عليه الصلاة والسلام ملك ربنا إسرائيل أما يهيد يهيد ربنا إسرائيل كذلك ملك ربنا إسرائيل كتاب محمد الناكي في سين قران كان في كتاب قرين توران ورائه هناك كوره كوري كتاب هذا توران اما كتاب تورات قران اللهم هو توران النبي محمد كتاب ثلاثه كتاب في الله الثاني يعني ما Mä en ole vieläkin tutaskeli sääliä, että on Ja niin katsoit, että on niin niin niin كلك وحي رابين شيادين توقتي وحي اخرين جهتي انت مين محمد للصادر نبي سليمان وحي سهرين بقرطير انت هلأت سهر بقوه على ساحر بأحابي أرجره شيادين فأرجرت سهر بقوه على رواحة مين نبي الولاي صادر يولاي وحن اثنان ومعه كلك السهر قاس يا صافي وحي سيادينت اخرين سهر بقرطير نبي سليمان اكسيري في سهر كيبا صافي وفرين وفرين وفرين في ارقام فينيسيني فينيسيني كل كان لمن هناك الذي دري و فينا صار الصرقات الله قاتم كل يومه ومن يدد بداركم الملك كل كل واحد ياله ربان و لم كل أنت ويسن اي دي كتاك وريت وراه نوقيتي راه وكنتاك فد ورا الى هايا سليمان سيده بركيو تيلي كفاصن فيا دينك اي كل من توافي هنا وحا سي دي راه تاك كلتان فايره قذاك هاك لغاك فايغ لغاك او ما في دامنك الربي ليك الربي ليك هذه اي او niin kiravoimi saa ei se tarkalle, niin kiravoimi se karamaiskus ei joo. Se amara, se herkävara hapanen eli joo, joo, noille sulamaan, mutta tähän hukka eli joo, uhanakkaan ei ole. Hän ei, hän ei كتابك ربيد تورانو 6 سؤال 7 aan, عبان إسكا عبان إسكا عبان وفدي عاملت لكن وحي المغدان منه كاركا رعفت وحيالها لشياء هاي قلت عيدة تأسي خاليسة مرته توران واترعوا وعو رعين وماتت اللي سيادين وشيادين على ملك سليمان ونبي سليمان بقرته وديس وحي اخي موسوح وكشي بيسو ووشده بقرته وغرقه وحاسي رعين اقل يحل ما كفر الايمان الايمان واكل كفرين سحر انتي برتي او تكون عمل فليك كل <تصفيق> الذي كفرين ولكن, ولكن في الاولى غير ولكن ما هو الذين لا في الذين كفرت فليك يا بنتي يا بنتي الجميل سحر قاتل في هذا الكبرة أولي الملوك الأمور كبار إيه وما شيء مرا إيه لا شيء جديد عليه ملكين لابد من ملك جديد جديد لا ليس بعد اليراد إيه جديد جديد لابد من ملك هارين لابد من ملك جديد جديد سحر سحر قاتل من كل يوم سحر لا فينا <تصفيق> وحي في الدين تصورته وشهر بلياد من كه يقان وصنيسته أو أقص أقص تحيسته شيء في زبدة من غير يقان. بداءه وحا سحر كباك إنا البراء محالي يسو بسائل كبير كبير وحا سئة كارين معجزين لديه أول ملياس أو ثمان جراء والسحر كان يحيانا أو ثمان ورسئ كار هكذا ورعام مورة غرانيا ساة إذا أنت يح أكل ما ين شهر كاتي ذك برا شهر كاتي ما قل ذا من ذا كهدين من إسمين أمين من كإسمين ولا وحى بقابتن واسع إسرائيل إسرائيل إسرائيل كل كشهر وواحد كريم لكن الذي إلى النبي إلى هي وا واد دغ امبرن كاري الله باركما وا وله ايي ذكور قليل كل كن ايي ديني وا وله ايي ذكور قليل وا الله باركما لا كيفك وا قام لوحنا برنامج وحيالها ان بدك انك تنيا والله كل واحد فايده اللي بيديه هي بدك انه يقدره انااده لخي فكره اه بد لا برنامجه وبركته صعبه بدك كل امالكه مين حيني خلص يني حكاري ابي دا الى ما كره سلوك الاغاني كل بدك في رقام بركم وكل سحر المعجزين من مسكنته واني مرى المساعدة مكتبه اشي ساعبه كبير او بحي ساعر كميش او سيران او برأي بعباسي منوك الساحرين بيوش همني انو موحا مو سوى تأني ساعر اي ما ارى ساعر كالبارنجه لكن موحا موحا لعقيمه وقال ساعرين يوه اللي موحا مو ساكمي قل قصات او ساعر كبير دك اوه في ذكره وما هو الرسيا معناه، وإنك على بركان ين ين من عجيزين، فيهم تأكل إبراتان في ذكر، في أصل كل كمأهم أن أن يعني ليس عجيز، ذكر بران وذكر في أكل من الكباليان، ولا أتقبل الكباليان، إيه وحالة فربني أيك وحاسة إني ليس معناه، لا نبر. وحويا إذنك إغاذة قلقة أسكجرة لكن أسكجرة لا يوجدون أسكجرة محجرة أسكت لكي لا يوجدون لقد أملاك قلقة أسكرة لنا صحفة وحيالا في أقل الله دهد لما كتبت كتابة قلقة لقد أملاك أحد يسود جيوة وأن كي مكتس سحر, سحر كافة ليا كان يدفق ما في أبرا ما حير دك سيادين يدفق دكبار أياه تقوش يه. يجمع يحيلي ما معجبوه يسورك أسكت هي اللي ولا قرطين لم لا نؤتمن الكرباء وان بنك كل في لو كان تعرف تي ملك كون وخا اللي كيدي ني فيغا ييخهر قدك فاديك عبريا وقتك وحقيتيه كريه نيبا كون يوا برا كون لا ولا ملك برا اللي دي دي ني تكون هذا الطنجرة كي يكبرا لكن على كبار من الناس تكبر تكبر كبار كبار في هذا وما في هذا كبار إنجيل يصير بيجي على الملاكين الملاكين ملاك لا Pa, nifqa, Harita, va, la malak. ما كف برمك بأنا دكتور أمراضي دكتور أحمد أبو دكتور أمراضي. أي أنا دكتور دكتور أنا دكتور جرحتي كل ما يضرهم يسي ببهث يسو برطان ولا ينفعهم على نفعهم برد فور يسو الله يفرغون قلت تعلم هنا وقت برطان ماذا ماي لابدت حبيبه ماسي يفرغون ايكوك لبي اياه بني ماذا و ديما المرج أو واحدة تناكفرين هي بدخل كلين هي بدخل غير ذا هي الميالان واحدك كن لانه بدخل جريان يكبر تا وصير تكبر تا نعمان وساملا وماهم منعها كل سحرين لها نجار ينقطع مركب بس اكتبتها لجول مركب بس اكتبتها لياها الهي مركب دونه وحا ايهرام وحا ايهثمانيان اي دونان انه ايه دوني ما ما هي هدير الهي دونان انه يأكد ببعن هدير الهي انا دونان فحبك المكبين الكراه الهي ابن كيسه نقع امام بغرادية هدير امام بغرادية ومعنى الهي يفرج منه ابي صلوة ويهر جنو قطت هذا هو السوق على الدون المويلة معاهي سلطي Adesta on kuuletunut, mikä on hiljainen, joten diin lai on hiljalan. Ateen kanssa on diin tappamattia. Diin kahdalla diin varrella on talotit. Oi, anna vähän. Tämä on vakava asia. Ei varkaa, saa siinä uunlaa, mutta kun فهو ثقاته ما الذي أفقه أنه سمع سمعنا في الآخرة وآخرة العدادة من خلاق النسيب والسلقين العجي إنه سوى عجي هذين تصعبا من, من خلافات أهل ولا بيث الوحى ما ناشي شروع إيذيوه دين ماغبة أنفسهم نفر إيذيوه في وحديئ ابنه حالي له ولقد علناه فكره ابنه ابنه حالي له وحديئه حالي له سبحانا اين ويري لان فائده الهين ومن مجاوه ولو انهم ايه كواس قابل اسرائيل من جهيدة اعمنوا هديئه الهنيان جئون رميه واجب كهذا محمد القرآن في هديئه الهنيان ووكب الله كعب الثغان فاجئه معاسيه وكفر جئه شارت اله لغسره كعب الثغان Lama tuubakun sawafsin tuu isawatinu al-ma'na. Lama tuubakun sawafsin oa merkahsin laa. Taqdira saa lega sawafi, oa iman saa lega sawafi. Ia khairin. Ma tuubakun sallam andullahi walaia akti saaati. Ia khairin uu khair barnaan lait. Oa vahaan itu كائناها أراني نألاله وقولوا بها رو انظرنا موكا او مكرو او مصب بها روح وحسو قالوا لي يا ايه ننك ربنا اسرائيل وحلوا حديث يتجل اياه عملنا يتجل اياه وشات عليه إن الله رحمة الله رحمة الله أجمعًا رحمة الله يرى يرى ان ان يقول كريم انه الى الى انه بريء كيد حاله الى له وثلاث عماوثه فاوها اميتت كتم كل معنا قلت وحاكدر في يهود هذا الكوه وحاكدر إلي هائنا هائنا دا مؤقت ولكن عاية هي كجرة اوه ويسئده يبقى ويسئده هائنا دا أكثر كجرة وعاية ودقوا في فيه مع إطاف وقلو قلت ما دام ما أريها تأرينا أن أصحاب اللو لو إيه إيه إيه إيه أنا إيه, إيه, إيه, يا, إيه, إيه خائنا يا رسول الله هذا عادي يجيهم وقت المدين ما أملينك رأينا أن إلالي بلاه أن لكن هو أنا بس لكن بس ليش جهيب أصحابك يأوكها وألوها مايا هؤلاء يمينين في, في أسحاب تلهاين عقب لكن عادي يمينين وعاكهم اليسلية من كأسفرية كان عند اليمينين يسامك وكيف يحدث في نفسه قبلي رهيب أريان رائنا رأى ويسو قبلينا رأى أريق أماء كثير كوهما أريقا ويسو قبلي وحاكي لها ذنب غائنا رأى كبهات أوه معناه أو اندرنا. اندرنا يا رب الكريم يا الله النار يخرج رفيق الى يوم اير اير يحنثك اير اير يحنث كل كل بديل. وحال لو لو لا إله إلا هو إنا نعبد الله تابوا به وسمعه مقلة هذا الدين من الدين مقلة إذا حديث هذا الدين ما توقف أمر الدين هذا عليه صلاة كل ما ولل كافرين عذابه ولل كافرين كافرين دلو عداد وفق ناري عذاب عذاب وفق ناري عذاب أليم من عذاب وحن وميح ما يجد من جعل الذين يقفروا وكفرين من أي كتاب الْكِتَابِ كمدع من أي كتاب مجد الله كافرين الله وخلاله لكتابه مشرقين الله وخلاله كافرين بالقدر كوا كافرين على الكتابة مشرقين المجد الله أنزله سيد الجيزة عليه من قتله من خير من خير الذي سيد الجيزة الله ربكم الذي الله ما أقولي إني كوا محمد ربنا يشاء لي عيني وماذا يحيي الذي كان أغانك لها يتونك أنا أعباها يتونك محل يوصي بجنة سوى وما يوصي بجنة والله إله يقتصي بجنة بالرحمة المحريس في عفو بجنة أو واحدة عن عثمتها من يساوك في أدوانة بجنة والله إله بالقبل قبل فيه صاحبه وقبل في العديل الأذناء ما نمسخ من آية الأول فيها سهاء أيضا يحقق سافنتها وحذرت أمنيين عليه الصلاة والسلام وأحقق أيضاً يكتشف دوري، أقوم باللقاء دوري، أقوم قاتلنا مرحلة بالغيني دوري، يجى وقت المرحلة بالغيني يجى، لكن مرحلة ماته. في في في يال يال يال يال يال دي أنا ما أتى، إيه اللي بيدراي ليش كلا؟ أو مرحلة كلا، إيه اللي بيس أنكره؟ واحد يستجنب يجى فيني فا وقت يعني ممكن أنجيلي حين قاتل واحد أرتقي بد... فيه اللي ب ببلينتي كل كارثة أول يا فيها يلا كمان معه كل كارثة يجي له محمد وحان أو سري سري القرآن حد ولا يتوسل مع سرعة ما يسند معه اللي ما بده كحبو فريه بني ميت وياك بني كوك يلا هيك هاتني وياه معه اللي مرت عنده بدي بديه معناه اللي حي مرت سرق فري Näet merkit, että ainoastaan teillä on teille tällainen asia. Siellä on ainoastaan teillä. Kutsuilla Jengkaria, että on liikaa, näissä niissä on omana ja sen ajan, ei anna se niissä haamiaan joudunut, kun tietysti niin, kun tietysti قيل لي ان هي ما فينا بكيف بكيف ان كان ما فينا بل مدينه لاتيحن بخير كو خير بلد منها اريضه ان نتقن كخير بلد يومنانا او حداك هو خير بلد ام ابو ثار خير بلد اي ابنها عامل ام اريدك تكلمك يومنانا وقت وقت كلمهك كوارت كلمهك لا انك قال لي قال هل تعلم ان النبي محمد الله إلهي قد يريك على كل شيء كل شيء كل شيء أيمين إلهي ما قلت إلهي أنا قاساس من أو حييتي هي هراء بيت خير بجانب في وردة الليلها وليلي بيت كلاك خير بجانب وقت الليل فأنا يسوع أودم تأسيب الليل فأنا يسوع آتي أممعها كسا لما فوابك تيوه والمتعه يان لئمانه أنا وأصيره لنه دنك بني آدمك ساحب لبدي مهي سكال معه ألم تعلم يا نبيون الله المحمري أم قد لأله اليو أن الله إله إله إله إسجنه منك سماوات والأرض سبحانه وما الله من دون الله ولا يكسيك من دونه كونه أمر إيمان أك إيمان سبحانه أو إيمان خال من ولا نصير كريهين إيمان إيمان سبحانه أن كريهنا بسواحدين كحد أسلم منيتي أنك سألوا رسولكم كنوا حيدين من منته واحد بالعقل من سؤالات يهود سؤالات يهود قبل إسرائيل يسوع أقل فقاش اللي يرجع سنوه هم تريدون وموحدون فلانت سألين رسولكم خصويتون الله محمد علينا سؤالتان كما تريد سئلا ليس آلي نيسى وميسى من قبل هرين ليس آله ايلاين عرم الله جاركا الهي سعدان الموتس أبوال وحلول ايسك الى حلية تيوتس انا عربنا انا وانا ساشعق لي ما كانوا بلاريو من غيري من غيرها فمن غضني تلدل بدرقات الكفر الكفر بدرقات منيمان منيمان كبد درقات سؤال أنكرت كفر من كفر منيمان ك إيران يكر ترايا كل كفر بدرقات منيمان كبد فقد حقيقة ضل ولم سواء واجدعوا يحجي أليهم كثير من الله من أهل كتاب لكتابكم كتاب ليه ردونكم إله ذي العليا من بعد إيمانكم من إيمانكم من بعده إيمانك بعد إيمانك. كفاراً كفار إله ذي العليا الكفار إليك بغام بجأله وقلوا له قعي سؤالك عنك فأقلاء حسداً لأجل حسد, حسد ما دركت من عندي أنفسهم نفسي أقول وحسب فيه وحسد من يوه يوه في او اي قلبي يا كدر حكتك من وين بدي اقول ليه ما انت لك من بعد ما كنيا ما كرو عدارك بالله نقول الحق حقك ما كرو عدارك لك كفار وين كذا بيقولوا لك ما هل ويهني كان وقنا يها في مارك تعاقي تعاقي او وقفوا ولا كتموا حتى لها لها حتى اايبين وكونوا الى على الصوم ما كونوا صائمين على الصوم هؤلاء من هكا الان كو عاقل الخير كان ااعلوه هلك بالجهل حتى هي مهين على قدك انكو يقرينا الحق لكن الله راه كوانا ميسي جوء ولا بغضون دونا ولا بغضون دونا كوكا ميسي إيغاظ اللي وقالك عن دونا أم الله خقه دائما كدير واسيحة دائما أخارتها إن أمر كآخر دوء والأوال إن الله يلاهي على كل شيء كبير شيء كل يلاهي أعيب إنيه وأطيوم الثلاثة سلادئي وآتي الزكاة الزكرة فيه انت منك شكري لكبع ذاك اسكعسي اسكعسي عزيزي إسكعسي وإسكداث إذا يجيب وما سيئ لتقدموا أفر مرسالة لأفسكم من وما دوهر مرسالة من خير الخير تجدوه ماذا سباطلسة إن الله إله أكتف يا خالسة محيّلون من الله إله بصير وكعين بما تعملون وحسمينه هو أكثر سبحانه وتعالى كُلْ إذا يجيب وكع منك هاتف إسكداث إسكعسي وما في هاتف قوة وقالوا أخي الهدين نوزه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 بليحة كلامه من هم ها ليمار ليل ما له دلها أنك خديم ما له منك يهدينا يهدينا هذا الذي أملنا قف كالجلي ما له منك نصارى ما هكترى نصارى ما يقف كأيام هذا في <تصفيق> في هذه آتين بلا هذا القاف يذكر لآخر هذا القاف عبكم نجروا يهدي هذه اليد يهدي المجنون ما كانوا يذهبون ما كانوا ما زالوا هذا كان يضرب بيسعه درا مدقع عام نظام عام ابدر من ضفت اسلاما بيده وقال في له صافي له وتجد بيس من لا اله الا الله ان لله اله الا الله ان لله الله ولا اله غيره قل لينا فالحادي اتقنوا في عمل فينا جليل الله عمل ونفسنا فنمى طلب صدقه وحا اهتمار اجري اجري فاتمر أنت خبي ربي, ربي أنت يسوع ناري ولا خاصم عصنا عليه من جي جي كف الكور ولا هم يجينا مع معه يحذينا كل مربع وحال ركض كي وراه يصيد بيرى أم ما يستاهل وحيدون به أهاره خاص جنكة كله خاص ما جنكة ما يزيد أكل أم نصارة أكل ما وقارك يزيد يزيد يحذين على شيء نصارة أحد ما يشطح تحلقه هذا شيء وحق وحق الحق وهذا ما هنسيه هنسي. لا تفسر وقالت النصارى النصارى وعيتني وعيتني زيد على زيد ما هنسيه كم هنسيه لا الرائع كر وزيد مهديون كر ولا مهديون ما ليه وهم في وقت المركز في زيد هي النصارى يتكلمون على كتاب إرئي فيه وأخرناه كتاب إرئي فيه زيد كتاب فيه في كتاب كان جنب اول دين انه كان نهايه يديني كتاب دي انا كتاب كوره دين المستحله يديني هو وسطها في موت خليها مالك لكن يديني لا ما كانوا هم عندهم يديني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 ان تروحوا معي فالله لا يرضى يحكم الدين وانقضاء الاهل وحكمه يوم القيامه ما نتقي فيما في امركم حكمه الكامل الا في شيء من امركم يختلفون في ثلاثه هاين الا اله الا الله لا يردونه يحيي يبيد وي اي الله وكعب المرنتون ومنكم عدلم ظلم بدل من من ذل كبره من امن اي الله لا اله الا الله أن ثم يذكر ان عسق فيها مساجدة بحرية اسمه الله المجلس عنده عصر ومان عزيز ووسعه في خرابها مساجدة خرار في الأسعر وحقدمه بغم مجره وحي بيت المقدس ممكن مسارة العواغس ووك الرجال حتى قد كده كده كده لين كيس إيساس وأقلاء مجلس معين ليس ربونك إبارة سمينه طبقه لماذا لجرع لمن خلق المساركين تقلنا بيت الحرمكة. باقي منين توديري باقي منين توديري كلكو وحايه مساجد وقت ذات عين فدي سي لا لا مسجد باجرتي لا او من المشركين دا عندك كاهن من لا مساله دا عندك اي كاهن كلكو لا لا مسجد مسجد قالوا او لا منين توديري في درجه قل وما ملأه له كما ذهب بدن من ملء مرء من حي المساجد لا اله الا انت قد في المدعي اي ذكر الا عص في ما سدي بحر اسمي لا ملئ ان واسم العين افق است او مساج دك كل في ما كان له ei voi olla apsenaaju, on mäntä kebakaju, on järvenaju, ei ole hän mäntä idän arka. Ei voi saa apsenaaju mahe, on kalandu muahane. Eskerlaaseena ei voi, kaantukudu kalan joutiudista. Ei voi kaantukudu kalan joutiudista eskerlaase. Ei mä voini karan, illa ei voi إلا خائفين. ما لا خائفين أيوة خد كباقي هو توابعي أيوة بدك من عيال المؤمنين تكذف أيوة خد كباقيون والقرآن ما سكره مباحون لا تسيدي اللي بيقولي لهم قوة في الله في الدنيا الدنيا على الخير والجود لا عصوب ناري الدنيا جود لا عصوب ناري في الآخرة الآخرة على ونه عذاب العذاب عصوب ناري عذاب شفاه عظيم أو قريب أي أقربدين الدنيا جود من يكذب خير ملها ومنين كي ألوذ دري بلغوا درو منين كي أبادس عذاب كي يعي ولين يا إلهي يا أسكله علم شرقه ليس كل هذا يتسوى بحدث ويا المغري ليس كل هذا يقول هذا لا ود بالله با أسكله لا بالله با أسكله فأينما نيل المي في طويل من جسسه الطويل نجس وكلوا الى جهته واجبروا الله ترى ان الناس يعني المولى قد تكون حتى هذه المساجد من وين تجي؟ اا المولى رايكم المولى علمني في مسجد المحرب لقائل الى الله بعثك له مل علمني في الله لمن تراجع بكباءه حيث و الى المشرق والمغرب الى بعثك له ميل, ميل, ميل تولي جيس الشئة قلون بجيس تان اقصى نيسامه فسمى نيسى اكثر جيستين واجهوا الله اي جهة في الجريسي او فرينا رسول جيسته وقلون بجيسته ان الله اله سبحانه وتعالى واسع واسع نحرس الواسع تان عليم او علم برمي كل قلق اصغاء نحرس الواسع تان وليس اللي جيت كل المسلمين تبا اوضي معناه وقالوا رحو رهن. اتخذ الله ولده إلهي قلت بسم يسوك ورادة يهيضه أن يترع ذلك الله نصاره أن يترع من الله ويهو راده سبحانه إلهي الذي في يميلك سميسوك ورادة بل اسكباتيه يميلك بسم يرده لأنه إلهي وحق ما في السماوات والأرض وحل وحق قصه اسكاله وحق اللي يهي كسه نار وحق قمت قلت اسمعوا كلها ودويت قلت حبيبي لك قدر كل من ضمان قال كنا كن ابن فين لا اله الا هو سبحانه وتعالى ابن في ازرين بدي أروح ويان إله <سؤال> إذا أبوري سمعت أربع في السير عن جري. أني ما كتفي كرسي بدي النتيز. لا تنشي أمرين لا أكن هدا سمعي أو أوقف السير عن جري. ما كت بدي حتى يأكوف في السير عن ما تج أو أو ييجي كل إله يسيا سمعي استغلق وغفر سيئا الله إلهي جيسا مني معه ولدك فلجا وإذا قل الله ضعكم وأمر ضعكم منه فإنما يقولوا يراداهم لو أبك وأكيرا بكل أهو وكفى يكونوا وأعانوا إلهي أجيبس إنتا الله تعال وشيك استغلق كل إني يرادا كفلا إنتا إلهي قلت مخلوقات كأسوان حفظه في السنب وأبوري أمر تستأهربانا كن بفير رسيب بوحانا إلهي بأتلماء ما حصله محاوزينه في الدوليه يا قفاليه وقال يحيي لعا الذين كون لا يعلمون عن يحبئه المشركين في أهل لي لا يكلمنا الله إلهي مون لهد لي لا يكلمنا الله من لا يعلمنا الله مون لهد ما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 قد إلى أيدي وادي. وكذلك هذا الكاتاكر. وقال إلى زعلبينا كوني من قبلهم كونهم مشركين وكوني مشركين بل في ثلاثة أورنجدي. ثلاثة أقلي أورنجدي. هذا الكاتاكر. مشركين ثورة من النبي في أورنجدي. يطلق عليهم كل كونهم. يطلق عليهم يجري هذه. أو كان أقلي دكتور النبي في. تشاره هذا وضع اللي ستركين تحد من يوم ربي اللي ستركين في ربنا كربا وكاكل كذا ذكرى جاء يكون هر اورنجري نكول له يقول لك هذا ايش قسمه ذاك كل ما وحايه هغلبها سوى قال ان اجزم انكم وقت ما الله تقول القران هو بدر مشه النبي هنا انه يلو هرنجري قد حق اللي غيرني في وان عدوين عدوين عبد الرب واك عائلها كان عبدنا واليك حق رب كريم لهم الغنم بنو عديل هم قوم يقيمون ان يقيموا يقيم خادنا ويقوم يقيم خادنا او يقينك من القات وان لكن لا تمنعني أحسن أجمل الكلام الذي أقوله عيد وفنه من أجزاء فدكتي بسم الله كأنه يوم العلاج إنما أنا وأرسلنا خوارق الدرويني محامي بالحب أرو حبقة الدرويني بسير الحالات أرو عن جنابه بشارين ناي والنبيين حالات كي بريكت كي كديرين على علاسي ولا تسألني بسؤال ماي عن أصحاب الجحيم نرج الجحيم لر أصحابه الذي ما يمحى ناي عندك يدخل الى المحاق <تصفيق> مع انه اسطأ كshi 어디 هو بشكل ذلك بسيوري المدير في امان wings dijo عل22 Eli some of the scripture وبهذهwater السحям 예 شاب jeu Apple الى إجلال لحدك و سلق و لم تحدد راب الموضوع و يهي rework و لم25 و لم تمر و ل galaxies حتى حتى قد كل اجاد وقت راحت ملته دين بير اقرارك يزيد مزارع ذات ذكر رفي كامر حالنا نغني ايام غير هدمت اقرارك يزيد غير ينجل ذكر قال هذا النغل مايه مساله ديارنا تعالى ان بكير ما يقرا على النغل مايه قلت فيلك ولا ما حاول فاي لك هذا النهر هصيبك ادعو كل عاد او من قرطه كله دليل الله إلى هاموس هو أستجع الجد هانونا إلى هاموس أي أدين إسلامك أستجع هانونا ما هي نصارى إحياء سكنه ما إهوديك وإحياء سكنه هانون ما الدين في الدين دليل ولا عند تبع هذه أطراعه أهوائهم إهودي نصارى هذا الحي على نفسه لا هذه أطراعه بعد الذي توب بعد هذه أطراعه أقول من العلم العلم إلما الحديث ربك هذا هو قرآن حديث وحديث عنه بعده حديث عارف كوات نطري أجأسه ما لقع لكم مسلمانين والله إليه حديثه من جنيه كوالي أمرأة أو أدو أريكا كتوليه كو مسلمانين ولا مسيرك كوهيرين حديث له كاغا الذين آتيناهم عن الكتابة كتاب عن يقلن حال اخذنا اياه الكتاب كافي حقه تلاوه اخرتي ثبت هذه يا اكراميه هو كتاب تعيين او دورات انجيل كتاب الكتاب صح حي اخرنا معنا روامل كتابك هو الشوي كدجين كعمل فلاح هو كل ثلاثه اقلوا كتاب في ولا هاي كقولات يملونا غير ما ين. دي القرآن كقول ما محمد يقول ما ين. الله أن يحيي كقول كتاب كقول سيتوقف عن آخرنا. إنه بالدليل. لا تكون كتاب أنت الذي حقيقة لا متي آخرنا يا. ووأوين القرآن كأمي محمد يقول ومن غفل يكفر كفرية كتاب كفريه كتاب ككفرية. أم كراثكا أم كراثكا أدمكو فولا يتدبر كافر ايضا بالخاصه ما فيه هذا كان رب اسرائيل ان ان قالوا وان كتبوا لعن يا بني اسرائيل في خرب ينكتب باللعن حد على وقت من الله انت يا اليهود تاكلون اسرائيل رب اسرائيل يا بني اسرائيل رب يعني كني عملي قط واني انا تفضلت كل انا اي على العالمين عالما ويدك فضلي فصوصنا ذا وتقو عصر اليوم يوم قعطور يوم قال لا فيء الجن نفس الناس نفس النفس قله في ايات من الذكر الكريم واحلى كما قال ولا يتبدل الله بال من نفس عذره على ولا تنفؤا عن تعيل شفاعه الشفاعان عن عسائله وكل شفيع يريد قصوا ان شفاعا شفاله عمو ترى منه حدن الى ذلك ولاهم ولا همنا منهم فيالقف ينصرونا في الله يوم على نهائهم يوم يذل كل قرار يذل كل مكان في نماء نهل قرار كل ما رنكه في اعنا ذات رب هذا الكيوب الله الذي هو الحكم وحاسب الى بيريد كلا بيريد وقت كشيء كذي معمري. هنا كل واحد لقليه خير بن يطلع لك ولقت اللعب. نبي نطلعهم ولقتها باللعب. نبي نطلعهمك. أو مشتركين بنعكف عن ياه. نلاقي من يريد من أنت ذهب بن يطلع لك قابس زارع بس يوصل أها. يالس يالس يالس هذي. كان واحد من واحد لقليه يبي يناسبه يغلق كشيء كذي. ينمون بل أي يوم النبي إبراهيم كل دائما كفانيان بل سيئ سوء أسعره سيئ دينك يسوء أهيد يسوء على صفيري مرد صفيريان حقه وزرانيان وإذ وقتك سيطينه يمحمرون قلت لاء وزراني <تصفيق> إبراهيم مع نبي إبراهيم قبو غبو يسؤد خبو إلهي من نبي إبراهيم دروان امتحاني بكلمات الكلمين موكو امتحاني قالوا كلمين كثو بح كلمين كثو kun niin kuin kukaan lapsi on, kun niin kuin he ovat, he ovat jo kuten lapsa, kututte yhtä, vaatvat, vaatvat tietä. Kun niin kalvoin ما في أوطاننا أو لأكلماتي قصة بعي أو سين غير أبتي si آلا يعين الله إني جعل فأنا كي كأي لبان أطراه إنه لن أجدك كأي امتحانك بعد أو في كل كنادب كإمام أو لغة لغة لابو لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة لغة ومن ذريتي أروسي وقاركت لدن إمام كدره إذا أعلم أنه يدلن قادي الله أعلم باته وقته ما سنته وعن كاو السنية أولادي بأبت كيوانا قاركت لدن إمام عدوه Oh, ansia, agalmin, agalmin, kameria, naanuraivaka, abeli, siuberi, siuberi, vaaka, abeli, kuilla, dumybrä, ilon, dona, kärm kuuma, naa, naa, naa, naa, naa, naa, naa, naa, فارتلافوه لأحروتا بأقاليسي وناسي الأقوط قاليسي وكي يرامه كمهم عنه المدق عليناه معنى يوامي كوه كلا بأقاليناه كوه كلا فاشي اجهده لما ان كانوا يلعيه وحوه المنكوه يجيستين ايه أروس قاليه غدر كوه بالألمين كم الجرام معنى ويجب ان اكتشاف ان عمل جعلنا ان نريد البيت بيتي مساحه مكان نقض عن كل الناس دك من مقارنات عاديه المقالته انه نقض حد ليس حد ان ترتك امرى بدون ان ترتك عن كل وامن مكان امان عن كل الامن امان امان وقيل ان يتقيد ما من البرازين. مقام إبراهيم مقام ابراهيم ليس ليراه المسلم من يتقيد كنيسه ان مقام إبراهيم ليس حتى كبرنا ويا من ذهب يا الفاروقي او ليراه لا من يراه لا كتاه نقعده ديسه ليس سبع منك دواءه قعده يا وهايان ما يثبت كتقيد لما قلت ليس في مكانك وفيك سميت على بكل فوقلنا ان نتخذوا كما اتى من قال ابراهيم من قال ابراهيم مسلما من بيت المقدس كما اتى لقد كشف كيفك واعذبنا وعن دلنم الى ابراهيم نبي ابراهيم وعن دلنم و اسماعيل النبي اسماعيل كل في بالرقعة الكور كراسان اس جي بي اس جي خل الطاهرة وهو قد اهرتان ذلك يغداك قد اهرت الطاهرة اصنام ان وحا كما وحي الاب في عود إلا من فيها وصدق ابراهيم وشقف يا عمر ودوهيه إلهي وإيه أرسل بانهي بيت إلهي ودوه ما دي فلسل قل قوى ساسا في مربيلها في إيه إله إلهي وتعالى بعيد وقتك شايفين المحمري قالوا إيه لإبراهيم إبراهيم رب هذا كان بلدا بلت أرزاق من الثمرات النيرة حب رحجز أرزق وابدأ أن وحبوك بحن وإبر أروي كوك إلهي على بيت صوت من المد يعطوها لسيري إلهي وأسريب وكثر بعدي إن من المغلي إله بسيري تتوتهم والله وبالنقار إن من ما من يركب راع بدر سيرك وأكثر سباق على كيسة البيت لغة ما والقوة نسيء يضع ذات كريمة مشركين ثانية. كان كل بيت إلى البلد آمن أو النقض. ورزق ورزق أهل وأهل كثر أرزاق من السمارات المرح حجوا أرزاق. سادات إلى بري. من جملك أرزاق أنا كل كبرني من جملك أرزاق آمنة لله من يوكل نتاه. بالله إلى رمي. واليوم الآخر معنت ما أقول له رمي. فخير ذا على اره كيه اره قال لا ارزاق الله يحول ووقوعها الى اقرب مما الى قوه الارزاق له كل وقوع عمل قال لا اله الا هو ومن كفر كان كل ما قال له كثيرة قال أيها المسلم إرجاب ولا ينجب إرجاب يردك على ما تقاله حدوق قال أيها المسلم ولا مسلم على رونط ولا يسوع كمان أيه هو كل من إرجاب بيلاهير وأربعة من كفر قططة المسكين قاكا في الوان الرحيم من يرضان الرحيم ثم بعد الوان يدبع تبرينيه إلا حذاب النار نات عداته وان يدبع تبرينيه وبيع سوحباته في المسهور مكان له أهراب عسيه وإذ وقت تسياته نيل حمره يرفعوا قرية لي إبراهيم ونبي إبراهيم القواعد أساسيالك قرية لي البيت بيت بيت wa in ka bix ku ku jiro ee wa in ka saaray oo aad ku ku biidan oo in inta ku ku urdii ku wajirii bikan caabada madhibo markuu bixay asaaska ee وكان كل هنا ويا واريد منك ان تجد كان اثاثك كان يثني هو يا ابن كل اثاثك ما كبرش واختصار او مبادئ العليم إيران هي برهن باتهاي إيران يح كسراء مغلق يح كسراء نقبل عملكينه يبغى له خبرنا خبرنا وجعلنا لا وا الله محمد عليه الصلاه والسلام رافي في الساده الكش الكثير وارنا انذا نكفي رب يوم مناسكنا أما كنت عادلين ما كان حدنا نكفي نكفي وأرنا ان مناسكنا أما كنت أنك مكا ان كنت دينه لي وكفي ما حد قدرنا ليس ان عرفت ليس ان جئتني نكفي ليس سعيد ليس نورا حسبن الله ان مكف على يعلى ناي نيسك وحو عرف واجبتي تعي روان منها يصفيو يوم مساء يوم مر ودخلت فكل بكل الكلمات وعرنا حتى أنك كدن الى الله ان مكفي من الليل الى ليله الى الله وقت علينا ان نذكرك بافضل انك علمه انت الله التوابك تو بافضل الرحيم اي ربنا حسب يوم وبعثك فيه Muuttaa muutin muuttaa. Oi, arvo, uudelleen kaupunnon. Lähdeet, kesävaihe, rauhallinen rauhallinen, rauhallinen bara. Kertaa, että kertaa, että kertaa, että kertaa, että kertaa, että kertaa, että kertaa, että شركة جيدة يقولون كنت تطهيره ظاهر كنا أفعاشه الحميد كنت تطهيره إنا تأروه أنت أروه العزيز في إذ الحكيم الحكوم ويحفنه صاحبه بهذا في سنة إبراهيسات دي سبعة سواها نريد أن يكون أكفان أيام من هيك عثم يزيدي النصار من هيك عثم الشكينت ما أبحثك مجرى ويكون أكفانك ومن كما عادرة يرغب المعاب عن ملة إبراهيم إبراهيم جينت إياه أنا دين كيسة سجاء سجوني مك دين في نعبع كل حراف نحوية ومان كما يرغب نعب عن ملة إبراهيم إبراهيم كيسة كما نعب إلا من قف ما سفيها الجاو النغرق نفسه نكس كد جاو النغرق أوه نكس جانت يرقرني كاهم بدون في نبي إبراهيم قرأوا عن عباني ولقد حبي الله استفيناه نبي إبراهيم وان دورني كدني يا جميل وان دورني وإلا نبي إبراهيم كالآخرة آخرة نحن يدني خصوصاً بالوكالة، كنت من الأساس أقول أديني تيس اللي يعنى عبان كره. إذا وقت يوم قال إيه بري له إبراهيم رب اسمي. اسمي. أو كيه رجل رجل كهقوله أسلم كل قال مرسى مرتب ولا هو جانس. العالمين عالم دخل غواه أو جانس سأ سؤأ واس بديء سينير قاصد منكم لزيدك واس رب العالمين نبغا المسلمين بديء إسالم إبرو غانسني إسالم أمرك سبحانه الله إيري نكاسي إلهي دوري نك إلهي كويرا في يا رب العالمين با. Yhdarvainen, amme meidän tapa yhdarvainen, joihin ihmiraheinen ihme yhdarvainen, joihin ylläkisä yhdarvainen, voi hakua voi mei voi hakua, on yhdarvainen, itse on mei yhdarvainen, mei يا بنية جيني شيء أما هو النبي يعقد اليه نبي برهيه إن إلا الله استفى ورده الكه لك اللي جنكو الدورتك إنك جنكو الدورتك إلهي با جنكو الدورتك دينكو إرئيسي إسم دينكو إرئيسي فلا تم حد مننا إلا هو أنت لأنك أؤام يا مسلمون مسلمين معاك إلا أنت مسلمين على السمي مننا هذا الخاص في عن النبي صلى الله عليه في نبي يعقوب نعروف فقط أدردارم، ألم كنتوا إلى الله يبين بالي؟ شهداء أحرارين، كل وقت حضراء أحرارين يعلم يعلم النبي يعلم الموت موت أقصى حاضر، نبي يعقوب ملك الموت أقصى حاضر، مجدكم بالوجه نبي يعلم قط أفترت ترى إسرائيل, إسرائيل مرادس، يجب أن أقصر هذا الوثقرات القوانية المركز الميز مجردين بالي إذ وقتي قال إذن الله عبد لبنيه ميليش سكولي ما تعبدون من بعدي أنا أقرأت أن أعبده يسان تاسع يقدران ما أردن لك كونيون إذن الله منها وإذن الله أستخدم رجلة أو إذن الله وما أتشاق إذن الله أدنك حكومة فأسأسك wa kaalibun wa xaygo daran buuro anoo marka aan dhinto wax aadidiisa inta ka ka ayuubara taa u ishebi waxaad aadidiisa inta ka tan raba siin kala waxan talaab ku day waxa weeraan naabudu aada naabudu waan aadidiina ilaahaka ilaaha aadoo aadidiisa man aadidiina la ilaaha aabaa wa إسماعيل وعقا work here ά téléphone عيقود وعغير إسحاء إلي Accup كل يتسجلوا قطاع di الروس كره بأن أبي الغير وكิل عماия تسجلوا كيرا سيدة لو ضد agricون وعقااه 2 femой إسماعيل حقا وكان أبي الأبد لم يسارا لم يسارين زين كأنه vehement ودين وفرام إله وادا وأنه خارف ون خوخ قال دغه دغه کې دغه دغه فيه وخلال دغه استاد یې یو په وخلاله څه شي کوي په دغه یعني چیرې خمیره سره سره مخاله دوی ته وايي کله دحله او اړیکته دغه څه چې ما ها إني سقاستان إني سقاستان ما ه ادید انه څه پېستان انه څه دیته والله نه وكلمة. إيمان جالبا جالبا جالبا لا سوكلمة إيلان كيلاري هذا الجالنا جالمو كوس أكتر كتو إلها أنت كيو أكتر جالمو كي بلا عودين بيسو كوس أرى إن عدم التدريب أرأي ثوابنا قل كوا لكيلاري خد بل دوق هسيدي من أنتم نعمل ولاية في الأربعة لما أنت كوا كوا باقيات أنت كوا هدف خد حنا ديس لا أستطيعنا تعرف كومر تلك ترى اسمه محمد إلسا نبي نبي يعقوب نبي نبي أمة الأمدوي أمدأ قد قلت تكتين وأمة تكتين لها يوم راح يوسف ما كسب يومه كسبته يوسف بن عربي ولاكم ما كسبتم ما كسبتم كسبت يا غليل.